يومئذ دوره إلا متحرفا لكتاب أو متحيذا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولي يومئذ دوره إلا متحرفا لكتاب فَقَدِيبَ الْغُضْرِ مِنْ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَنَّ فَقَدِيبَ الْغُضْرِ نِعْمَ